فبسرعة بالغة مع مقدمة مقتصرة بسيطة أبدأ هذا اللقاء لأتمم الليلة بإذن الله جل وعلا قصة نبي الله زكريا أعني الفوائد التي نقتدي بها في قصة نبي الله زكريا عملا بقول الله جل وعلا في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده مع هذه السلسلة التي بدأتها معكم منذ فترة فبهداهم مقتده ونسأر الله جل وعلا بحبنا وباقتدائنا لهؤلاء الكرام أن يجمعنا الله جل وعلا بهم في الآخرة مع سيدنا وقائدنا وإمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات القلت إنك نعم المولى ونعم النصير التقيت بكم أيها الكرام في اللقاء الماضي مع فائدة واحدة من قصة نبي ليزرية وطالبنا اللقاء مع هذه الفائدة التي نحتاجها في هذا الزمان ألا وهي التي عنونت لها بعنوان يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب ومن باب وأما بنعمة ربك فحدث لقد رأيت هذه الآية عمليا طوال هذا الأسبوع يرزق من يشاء بغير حساب فعلا يرزق من يشاء بغير حساب ربنا يقول وأما بنعمات ربك فيحدث فإن وحدثكم بنعمة الله صلى الله عليه وعلى كثير من إخواني الذين بدؤوا يحسون أو يوقنون أو يتعلقون بالله جل الله من خلال هذا الأصل الذي تأصل في القلوب يرزق من يشاء بغير حساب فرأيت الرزق بغير مسألة ولا إشراف نفس بغير حساب ونستغفر الله تعالى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين جميعا بغير حساب. وأن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب إنه نعم المولى ونعم النصير هذه كانت هذه هي الفائدة الأولى يرزق من نساء بغير حساب الفائدة الثانية فهبلي من لدنك ولي فهبلي من لدنك ولي الفائدة الثالثة هو علي هي الفائدة الرابعة زكريا العابد المحترف العابد المحترف خامسا وأخيرا مع قصة نبينا يحيى كذلك بقول الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فانتبه أخي الحبيب فأنا كما قلت ركت في النقاء الماضي نبي الله زكريا نبي حبيب نبي الله زكريا نبي حبيب القلوب تعلق قلبه بالله جل وعلا فلتتعلم منه تلك الدروس فهبري لي لدنك وليا يطلب نبي الله زكريا من الله جل وعلا وحده لا من غيره من لدنك يريد ولدا ولد شكله يا رب النفس في عي الجميل كده لما تقل العيال المرسومة على البامبرز وعلى البيب فاين وتلاقي عاد حلو كده ومن لص يا رب الزبن عي الحلو لا لا لا هو مش عاوز كده لما تلاقي بنت ناسة متزوعة في الشارع وجميلة حق. يا رب زبن بنت زيدي لا لا هو مش عاوز جميل ما يضروش ولا يسعده ان يكون جميل اواش انما فهبلي من لديك ولي انا اعجب ان صالح يا رب اهم هذا ان يكون صالح ان يكون تقي ان يكون ولي من اولياء الله الصالحين فلما دع نبي الله زكريا هو والد ودعوة الوالد مستجابة لما دع ربه جل وعلا الولي رزقه الله الولد النبي مش نقول بس ده كان نبي فضل من الله جل وعلا وكرمه فلن يكون العبد بطلبه اكرم من الله سبحانه وتعالى يا رب ارزقني 1000 جنيه ديك ليل يا رب ارزقني زوجة طيبة ارزق زوجة طيبة وجميلة وحلوة ومناسبة وارزقك حياة طيبين وشقة حلوة كل ما انت عاوزه واكثر مما تريد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد عود نفسك بقى لما تيجي تسال مش يا رب اي حتة في الجنة وخناص لا اذا سألتم والله فاسألوه الفردوس الاعلى يا ربنا يعني يا رب عد السنادي يعني ان شاء لا يا رب انتياز خلنا عندك همه عالية لما تدعو ادعو انت بتطلب من مين من كريم من غنج من من, من يملك الملك سبحانه وتعالى فلتطلب بقلب مقبل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 فأنا بي الله زكريا نعى الله عجل وعليه ولد يكون شكله ايه يكون دكتور ومهندس ويكون مستشار ويكون عظمك للشعب ويكون يعني ايه يرضعني كده لا لا لا هب لي من لدنك ولي ان شاء الله لا يكونش معروف خلص يكون قاعة المحراب يعبد ربنا انا عندي افضل الف مرة بل لا مقارنة هذا افضل من ان يكون كبير وجه عظيم ولا يزن عند الله جماعة بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري إنه لا يأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة ده رجل وديه كان يعني مستشار وكان يعني وزن نفسه وعليش يعني كرش قدامه متس بيكله وعوزه ولا يزن عند الله جناح بعوضة وقرأوا إن شكتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنه إنما ابن مسعود عارفيني مسعود رضي الله عنه هذا زمل أخر العمل يعني مش تلتين ولا تلت ده انت عارفين في اللقاء الحديث انه تقع للشجرة فوارى قدمه أو ساقه وفضحك الصحابة منه ده مش كده فس ده ثبت في مستبرج حاكم في مأكر ثبت في مستبرج حاكم أن عبد الله ابن مسعود ارتقى على الشجرة او على النخرة يأتي بالتمر فهبت الريح فكاد تقلبه يعني الهواء وقعه الهواء وقعه ومع ذلك ابن مسعود ساكه اثقل في الميزان عند الله من جره الوحد هو ده بالضبط النبي عليه الصلاة والسلام يقعد مع الصحابة فيذكر او يذكر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بغلام تكلم بالله عيد صغير وضع تكلم كانت أمه ترضعه فمر رجل وجيه عظيم يشار إليه ببلد رجل ركب فرس وحوالي الناس والحاشية ورجل متين ورجل عظيم فدعت الأم وهي تقول اللهم يجعل ابني مثله يا رب شوف ابني زيده فترك الغلام تدي أمي ويقول اللهم لا تجعلني مثله ثم مر على مرت الأم وهي ترضع ابنها أو مرت عليها جارية سوداء تضرب أهلها يضربونها فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الغلام ثدي أمه ويقول اللهم اجعلني مثلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في طوال الحديث أنه دي جاءكت مظلومة تتهم بالزنة, بالزنة أو بالسرطة مظلومة وهذا رجل وزيه لكنه ظالم طاغية قال النبي عليه الصلاة لهذه خير من نلء الأرض من هذا لو الأرض كده توقفت للناس اللي هم العظماء والكبار والوجهاء دول واتملت الأرض منهم ممكن بافر مسلم فوق هؤلاء جميعا إيه والله فعشان كده لما جيت تدعو ربنا عاوز عيني تعلم من عباد الرحمن، وتعلم من سيدنا زكريا. عباد الرحمن ليه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عين. يعني كرة عين. يعني لما تشوفه عينك تستقر وتهدد. يعني كرة عين برضه. يعني يكون مثلاً مالي عينك بتختيده ومالي نفسه كل يده، كل يد عشان تدخل وتفحل لا يبنيش كده. حتى لو كان يعني استخدمه للعصاية. لكنه عند الله جل وعلا وزيه قريب إن الله يحب الأتقياء الأخفاء سيدنا عمر سيدنا عمر في غزو مغارات في, في, في معركة المعارك رجع الصحابة فسأل عمر بن الخطاب أن من فاقت مين اللي مات مين اللي استشهد من اللي بطل فقال الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان بعدهم المعروفين فلان وفلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم في ناس ما يعرفهمش إذا يعرف المتروح كده المقابر وتلاقي مقابر شو دول اللي مش معروفين ان انا اللي واقف فلان معروف واللي مش عارف ان ال... الرائد فلان معروف والضابط فلان معروف والفريق فلان معروف ويتعامل باسمه نفع مش عارف بايه ويتعامل باسمه كبر اسمه ايه والمدرس اسمه ايه كل دول معروفين لكن في ناس استشهدوا لا تعرفهم فسيدنا عمر بيقول له فلان وفلان وفلان واناس لا اعرفهم فبكى عمر مخطط ذكر ثم قال لكن الله يعرفهم ك عندك إن ربنا عافك ما هي نفس إن أنا شوفت أو فلان يشوفك وتعرف إن خبرت الدرس أو ما حضرتش أو إن جيت ولا ما جيتش لا لا ما هي نفس يكفي كشارة أن ملك الملوك جل جل الآن يعرفك ويبارك بك الملائكة فأقول لك كن ذهمة عليه إذا دعوت أدع الله جل وعلا على بأكثر مما يخطر ببالك فالهمة في الأبناء كرة العين هي قال كلمة وهو من تلاميذ عبد الله ابن عباس لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا. مش كرة العين إن يكونوا يعني جمال وحلوين ولا. لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا وإنما أرادوا وإنما أرادوا أن يكونوا مطيعين لله عز وجل فتقر بهم آيده في الدنيا والآخرة. إيه يعني ابن ناعم ركب عربية و. وايده حلوة يعني وانا عاوز بقى النهاردة كريم ايدي عشان ايدي ومش عارف كريم مش عارف تدف عشان رجلي وعاوز صابونه مش عارف إيه عشان عيني وعشان لا لا لا سيب الكلام ده كله يعني ال... مين ال... مين من الاثمن من 20 من سنة من 30 سنة من القبراء والوزراء والأمراء ومين قبل كده من الصحابه كان بيلب بالزنبص كان كان في جمال ده ما كانش موجود ومع ذلك طلعوا وصمه ما كانش فيش يا باشا بيمشي فيه ومع ذلك كانوا قادة سيدنا اول ايام احمد المحمد رحمه الله تعالى كان قاعد مرة مع ابنه فابنه مد رجله كده فسا ايه احمد قاعد مسك رجله كده حط ايده على رجل امه كده ايه ده يا ابنش إيه, ايه الرجل النعمة دي انت تحط كريم ايه يا ابن اقول لي عشان اعط زا لا لا لا حط كريم قال له ما هذا يا ابني هدي رجلك رجل كأنها رجل امرأة نعمة هل صرت حافيا حتى تخشل يعني يا ابن نمشي حافي شوية خليك نسترجل مش ابنك لو افتح حافي يتضرب عشان ماشي حافي ويا ابن عشان الشتاء ما ينفعش عشان اتطراب وعشان الطين ده نرى عشان كان ابن حافي النبي احيانا كان ينزي حافي فمرة كده يعني انت اعمل السنة دي انت ابنك كده تكون ماشي مثلا من خارج المسجد وحافي رايح مثلا الجامعة مرة وحافي مرة صاحبة دي طب لاش دي مرة إن شاء الله حتى تنزل من البر الثالث إلى الرابع انزل بس تحت كده تجيب من والدتك ومن حاجة حافظ اعمل بسنة النبي عصر مرة مرة كده حافظ إنما يعني لازم قبل ما يروح الجامعة متلمعه يحط مش عارف ايه وفوقها ايه و... وبعدين شعره بقى إذا كان رجل بيحط يجل وإذا كان امرأة بتحط جلة ف... فللأذب الشريف تلاقي الشاب الشاب مش الفتاة الشاب واقف قدام الملايا قبل ما ينزل قبل ما ينزل ممكن ربع ساعة ربع ساعة دم منه شاب ربع ساعة دم منه وبالاخر يقعد جمعة وشعره منعكش ايه يا ابني أسدي الموطن يعني انت ربع ساعة عشان تنعكش شعرك كما تسيبه ان نعكشه خلاص لله وانا اللي رجعه فنرجع الكلام ونقول فهابلي من لدنك ولية الهمة في تربية الابناء يا ربي انا اريده انا اريده من ابني ان يكون عالم ان يكون قائد ان يكون ايمان وزي ما لك في لقاء كرة العين لما تشوف ابن أخوك ما تقولش يا رب أشوفه زي فلان لا يا رب أشوفه خير أم أفلام في المعالية عالي همتك هم شوفي أم معاوية ابن أبي سفيان وورد أيضا عن ورد أيضا عن أمي محمد الثاني مين محمد الثاني؟ محمد الفاتح لقبه التاريخ محمد الفاتح محمد الفاتح أعداء كان عشرين سنة سلطان على الدنيا سلطان على الدول العثمانية 20 سنة سلطان على الدولة العثمانية كلها، وفتح معظم أوروبا، معظم أوروبا، وند يعني فتح ااا القسطنطينية، نموذة النبي بعد 8 قرون من بشرة النبي عصام القسطنطينية، وبعدين مش كده بس ده فتح الشيشولوفاكي ودخل قلب أثينا في اليونان، ووصل ليها وفتح فرنسا ودخل باريس، وقارب أن يحقق النبوة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام بفتح روما. لكن وعفته المنية قبل أن يفتح كان خلاص سيحقق الكنين الكوستنطينية وروما يبقى أن النبي أنه حصل علي صل... بعد ثمان كرون عارف ذا أم لربطه تربيت أم تربيت امرأة تربيت امرأة بس امرأة كانت همتها عليه عاوز يقيني لابنها مشت في الشارع قابلت رجل وجيه كبير عنده فطنة بس الواد لا الولد زكي وتحرق والله هذا الولد إذا كبر سيسود قومه يكون ايه المحافظ السيء سي... قال يسود قومه فكلته مش عزاه فكلته إن لم يسود إلا قومه إنما أربيه ليسود الدنيا أنا عاوز ابني يكون سيد العالمين يكون وجيش في الدنيا والأخر وبالفعل كانت الأم بهمة عالية فخرج الابن كذلك خرج الابن كذلك فلتكن همتك في ابنك عالية بقى من من الأفلام اللي ابن بيتفرج عليها بقى وال هو ايه كلنا واقعين فيه كرتون وال يود يطلع ك... يطلع كرتون يطلع كرتون فعلا الكرتون يطلع كرتون يعني يتقلب خبطه ويقع يقعد يعيط لا رب ابنك على رجوله ربيهه على رجوله فعلا وخلي همتك عالية أنا عاوزه ايه هو ليه ابنك ما يكونش هو صلاح دي مين صعبة والله ما صعبه يعني انا عايزك تقارن بواقع الأمة الآن وبمن واقع الأمة أيام صراح الدين أيما شد يعني الآن المسجد الأقصى أسير صح؟ بقوا كم سنة؟ أكثر من خمسين سنة ومع ذلك إلا الآن بيصلوا فيه صح؟ بيصلوا فيه بمئات الألاف أيام صراح الدين مسجد الأقصى أكثر من تسعين سنة لا يؤذن فيه وتحول المسجد إلى مزرعة الخنازير والكلاب 20 سنة لدرجة أن صلاح الدين لما فتحوا يوم الجمعة بفضل من الله جل وعلا وكرم فتح يوم الجمعة ظل المسلمون أسبوعا كاملا يغسلوه ويطهروه ماء الورد من كثرة الكاذرات والأبى الذي يموني به المسجد الآن يبقى احنا في الوقع أشد ولا دوان أشد ومع ذلك لم يأصل الصلاح الدين خاش في وقت كانت الأمة بعيدة عن الله جل وعلا فعلا كان مملوك لا مش هو اللي كملوك ومع ذلك مع ذلك قاد الأمة إلى إلى تحلي الأقصى فضل الأئمة والأبلق والقائم والقادة اللي الأبلق إلى من نار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الآن ولا زال الإسلام يخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها لي ما تحطش في قلبك أن ابنك يكون هو ده المجدد أو أنت تكون أنت المجدد صعبة عليك ما صعبة اللي كانوا نابلهم بيبرد كان, كان عسكري بسيط في حطتهم يكون القائد الأعلى هم بيسموه الآن بيسموه الآن مقيم الحضارة الأوروبية لأن قبل المجدد قبل إقامة فرنسا والدولة الفرنسية المعروفة اللي أول دولة تقريبا نشأت في أوروبا وإقامة الحضارة كما يزعمون وإعادة الحضارة إلى أوروبا بعد عصور الظلام أول من فعل ذلك كان نابليون عمل إيه نابليون بدأ كان أفكاري بس حق بالنسبة أن يكون قائد وصل ليه؟ قال بثلاث من قال لا أعرف قلت له تعلم من قال لا أستطيع قلت له إبدأ من قال لا أقدر قلت له جرب فاص ما عندهش حاسمها لا ابدأ بين يعني حاول تبدأ في طريق طريق الأنفينين يبدأ بخطوة فلتكن همتك عالية في ابنك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت أم تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي فأنا أربيك لتكون عالم الدنيا تقول له انا عاوزاك تكون رقم 1 في العلم في الارض في الدنيا وانا هكذب والفلوس اللي قالك تنفق في طلب العلم فكان فعلا امام الدنيا امام الشافعي كان امام احمد بن حنبل يدعو له كل ليلة في السحر باسمه فعبد الله ابن احمد قال يا بني يا ابي ما الشافعي مين الشافعي كل جبهه تقول للشافعي الشافعي الشافعي ده امام احمد قال امام احمد لابنه يا بني الشافعي كان كالشمس الشمس للدنيا وكالعافية للبدن. فرد الشافعي كانك الشمس للدنيا وكان العافية للبدن. بيقولوا لو أن الله لولا أن الله جل وعلا أو لو أن الله جل وعلا أطالة في عمر الشافعي مات هو خمسة وخمسين سنة لو أن الله جل وعلا أطالة في عمر الشافعي لكان بحق على امتداد قرون إماما دون. أما كأي رب أبناءنا فقد التقيت بكم في لقاء قرة عين. كيف نربي الأبناء في ثماني لقات أذكركم بأسميا فقط كيف نربي أبناء ويمكن دي كانت ثلاث لقات في متصل لقات الناس قرة عين رقم واحد إذا أردت أن تربي ابنك فأول سلاح الدعاء ثانيا أصلح نفسك يصلح الله لك أبناءك ثالثا علق قلوب أبنائك بالله لابك رابعا إصلاح العيوب وعلاج المشاكل بالدين بالقرآن والسنة بالجفء الإيماني بالجنة والنار بالترغيب والترهيب علاج المشاكل بالدين خامسا الصبر وطول النفس سادسا المتابعة المتابعة سابعا التقلل من الدنيا للتفرغ لتربية الأبناء ثامنا وأخيرا الإعراض عن عوامل الهدم فإذا أردت أن تربي أبنائك فرب نفسك ليربي الله لك أبنائك فنبي الله زكريا طيب الوليش فكان هو أولا عابدا تقيا لله جل وعلا فرزق الله الولي أصلح نفسه فأصلح الله له زوجه وأصلح الله له ذريته قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ليه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا طاشعين سارع في الخيرات أعبد ربك جل وعلا في المحراب يرزقك الله جل وعلا أولادا طيبين صالحين صلاح الآباء يساوي صلاح للأبناء هو عاوز ولد ليه عشان يكون ولي يا ابني خلي بالك من الأرض ده, ده جدي مت جدك مت فيها يا ابني خلي بالك من العمارة ده بعرق جبيني يا ابني خلي بالك الفلوس دي بالفلوس على أحسن شيء تدوس يا ابني الناس كلها يعني تعبين والناس كلها زئاب اللي عاوز يأكلك كله بتغده بيه بتعشى بيه لا لا ما مع ما تشكي زن زكري إنما عاوزوا يا ابني اورثنيش مش تورث الفلوس لا ربي قال له ايه فهذلي من لدنك ولية يرثني ايه فلوس لا الانبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر حديث أبي بكر وحديث عمر وحديث عثمان وحديث علي يعني هذا حديث يقولون وراه القلفاء الأربعة وراه البخاري واسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة لا نورث ما تركناه صدقة فلتتعلم أن الأنبياء لا يورثون إنما مراث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ الوثوق. الآن نحن الآن نقسم ميراث النبي. أنا ليس صغير. فمستقل ومستكبر. اللي يجي يحضر ويسمع ويحفظ القرآن والسنة الآن أخذ أكبر ميراث من ميراث النبي. عليه من هو العلم؟ فمن أخذه فقد أخذه. بحظ وافر فإياك أن ترى ميراثا لبي صلى الله عليه وسلم يقسم في بيت الله وأنت غافل بعيد عن الله جل وعلا فالميراث الحقيقي إنما هو الدين العلم القرآن والسنة وهذه همة الأنبياء سيدنا ذكريها مش كان عاوز الزواليس فلوس لا أبدا إنما يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يرث هو يرث العلم يرث الدين يرث الحكمة وجعله رب رضي يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية الآيات وقال الله سلّى على أيضا عن النبي الله سليمان قال وورث سليمان داود ورثه واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ورث سليمان داود ورثه ورث إن ورث إن يا جبال أعوبي ما هو الطير ورث ذكر الله جل وعلا ورث الصلاة ورث الحكمة ورث القضاء بين الناس والحكم بين الناس ورث الملك الذي يجاهد بسبيل الله صلى الله عليه وسلم ورث هذا كله إنما لم يرث دنيا إنما ورث ما يقربه من الله جل وعلا فلتكن همتك عليها في أبنائك فادع رضينا ليما يا رب هذني من لدنك وليا يا رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا رب هب لي من الصالحين لتكن همتك في أبنائك همة أخروية لا همة دنيوية مش عاوز بقى يعني الكصة دائما ما بيقولوها وسمعتها كتير اللي تروح تزور واحد في البيت عنده ابن ذكي وبيحفظ إعلانات وبيحفظ على مش عارف بيقلد إعلانات بالضبط الودة لما يكبر يطلع بكتور الواد الثاني يمسك المفكات ويفك في المحمول ويفك في التسجيل ويفك في مش عارف المكانة ده لما يكبر يطلع مهندس لو يطلع أهبل ومجنون ومعتوه وعقله غفيف يقولك لوده شيخ ماذا ده اللي بحصل؟ ليه؟ ليه ميتك في ابنك كده لما يكون معتوه بشيخ؟ ليه؟ ليه؟ إنما ليه ما يكونش ذاكي؟ يبقى الواد ده ظلامه ذاكي بإذن الله يحفظ البخاري المسلم قبل ما خلص الفئية ويختم القرآن واحد سبع س ابنك بيفكر في المفكات وبعمل الود يطلع مجاهد مجاهد برضو مع عقبات وقت فخليهم مندك علي في ابنك فهابني من لدنك وليا النقطة الرابعة وهي صفات هذا الولي او حتى قبل الرابعة صفات هذا الولي الذي رزقه الله جل وعلا النبي له زكريه او يحيى يعني الله جل وعلا اعطى ليحيى مؤهلات ببركة دعوة ابيه المستجابة قال قال ربنا جل وعلا في صفات أو مؤهلات نبيه له يحيى قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة عذبة معاه وآتيناه الحكم صبية يعني كان حكيم هو صغير كان ماشي مرة في الشارع فالأطفال قال هيا نلعب قال ما للعب خلقنا نعم فلكن نلعب الدنيا لعب ولاه الوقت الود لازم يلعب ما فيش مانا يلعب بس يعرف أنه الجد جد، وقت وقد النعم يا يحيى خذ الكتاب بكوة كما سيأتي معنى بإذن لي جل وعلا فمهلت سيدنا يحيى آية إنه حكم صبية من مدن يعني كان كده ملبن زي بقول كان لين كان حنون كان عطوف كان رفيق كان اللي كان لهه قلب يصيب اللي يقف معاه يحس أنه قلب لاني اللي كلمه كلمتين يحسه انه نفسه زكبت حنانا من لدنه هدا من الله لو وعلا وحنانا من لدنه وزكاتا كان زكيا النفس يعني ايه يعني طاهر النفس ما تذكرش بمعصيه في ما فيش ابدا في نفسه يفكر في اذى احد او يغلي على احد أو... واحنا في قربنا من ليله النصف من شعبان عشان نصفي نفوسنا فابن كان نفسه صافيه تمام الصفاء وزكاة وكان تقيا كان تقيا كان عابدا تقيا والي الولي مش اللي بقول اللي الله حي لا الولي اللي ربنا قال لنا عنه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا وكان يتكن فكل مؤمن تقي هو لله عبد ولي فسيدنا زكاه سيدنا يحيى كان تقيا فهو بذلك ولي 5 قال تعالى وكان تقية وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، كان بر بالعيدين ولم يكن جبارا عصيا ما كانش متكبر ولا متصلت ولو اذن الناس ولم يكن عصيا لله جل وعلا ولا عصيا للناس وقال تعالى في آيات أخرى عنه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ألا تشعر صفة دول عاوزين مخاضرات والله يفند، وسيداً كان سيد في الدنيا، يعني اللي يشوفه يعرف إنه أجي، عشان كده لما برضو واجهها في الدنيا مطلوبة، اللي في الدنيا مطلوبة لأجل أن تستخدمها في الدعوة، سيدا وحصورا بعض يعني بعض الأقوال قال إنه حصور يعني ما كانوش بالنساء، لكن رد كثير من علماء من علماء ساف. هذا القول قالوا فلا يكون نبي أبدا ناقصا إنما حصورا أي ممسكا لشهوته عفيفا بينه وبين ربه فمعنى إذا كلمت حصور وقيل حصورا أي قد حصر نفسه من عبادة في المحراب إنه مش معنى حصور زي بيقولوا كان آذر أو ما كانش يعني ما كانش شلوب النساء أو غير ذلك لا لا لا إنما كان كاملا أعطاه الله جل وعلا كمالا في خلقته لكنه كان لا ينتبه إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى فقد حصر نفسه لعبادة الله سبحانه وتعالى ونبيا من الصالحين قال تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وفي وبمسلم نديم أحمد ومستدرك الحاكم وراء الطبراني وابن حبان من حديث إبي سعيد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عارفين حديث ده؟ في زيادة بقى في هذه الليوانة ألتالكم من رؤى الإنسان أحمد والحاكم والطبراني والحبان نحن يتعيب سعيد بإسناده الصحية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين, والحسين سيدة شباب أهل, أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة الا ما كان من مريم ابنت عمران يعني سيدة الشباب الاعلمين الا من الا عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وسيدة فاطمة سيدة نساء العالمين الا ما كان من مريم دي عمران هي سيدة نساء العالمين باستثناء مريم وهما سيدة الشباب اهل الجنة باستثناء عيسى ومر عيسى و... ويحيى يعني لو قلنا هنطلع عيسى وياحية يبقى سيد شباب الجلمين الحسن حسين طال الله طلعة الحسن حسين سيد شباب الجلمين عيسى يا يحيى وعيسى يبقى هؤلاء يعني مش معناه لا إننا بنقلل من قدر الحسن حسين أو بنقلل من قدر الأنبياء إنما نقول هؤلاء السياد شباب أهل الجنة هؤلاء السياد شباب أهل الجنة ونسأل الله تعالى أن يرينا هؤلاء حقيقة. روى التضراني من حديث عبد الله بن سعود وحسنان الشيخ الألماني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا خلق الله يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا ده مؤمن مخلوق مؤمن لذلك ربنا هو مولود سلم عليه لحده لما مع سيدنا يحيى مع سيدنا عيسى مرة من المرات قال يحيى لزكريا أنت نبي من أهل العزم الرسل وأنت رسول أفضل مني فقال عيسى لياحي بل أنت أفضل مني قال ولما قال لأني سلمت على نفسي والله سلم عليه سيدنا عيسى ليه والسلام عليه يوم مولده ويوم مموت يوم مابعث حيا وربنا ألف سيدنا حياه وسلام عليه يوم مولده يوم يموت ويوم مابعث حيا لكن طبعا معروف أن سيدنا سيدنا زكريا سيدنا عيسى من أهل العزم الرسل هو نبي ورسول وهو أفضل مع بقية الخمسة من أول عزم من بقية الأنبياء كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فقد فضل الله جل وعلا أول عزم على بقية الأنبياء والمسلمين وبالسلطية الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم بمعنى معنى كلمة حصور بقى ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن ذكرية يعني يقول ما فيش حد يقول يا آدم إلا يا أخطأ يا فكر يا فكر إلا يحيان بذلك كان محصور حصر نفسه في بيت اللجنة وعلى لا يفكر في أي معصير لا يفكر إلا في الطاعة فلتتعلم هذا من نبي إله يحيان الـ 11 أو 12 أو 13 صفة دولا تعلمهم يقولون الثاني آتينوا الحق مصابية حنانا من لدنا زكاة كان زكيا نفس تقية برا بوالدي سيدا حصورا طبعا نبيا به نبيا من الصالحين و يعني كما زاد في الأحديث الأخرى أنه سيد شباب أهل الجنة أنه ما هم بغطية إلى غير صفات نبي الله زكريا إلى أن سلم الله جل نبي الله يحيى إلى أن سلم الله جل وعلا عليها النقطة الثالثة من الفوائد قول الله جل وعلا هو علي هي الحيثة اخوانا حطاء الدمع لك عطول لو أراد الله شيئا لا يصعب عليه قال تعالى إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لو أراد الله أن ننتشر الآن على اليهود والامريكيات بغير سلاح ننتصر ننتصر تقولكم من كم شهر كده كنت في محضرة في نورو ولاجع نزلت الشابوهة ده الكلام ده بعد عيشة ونص ولا والحاج نزلت الشابوهة والله يقولنا من اتنا حاجة شفنا حاجة خالص يعني الازاز مش يجين حاجة عملنا ايه؟ السواء على شمالي وان على يمينه السواء فتح باب العربية يبص على الخط البيض اللي وفصت الطريق وانا فتحت الباب اليمين عشان يشوف على الخط الابر عشان ما نعش بترعب مش شايفين اخداش يوندي من جنون الله انه تايارة دي برد طير خلاص مقدروش رهان الله فربنا قادر كل شيء على الله هين الاسباب انقطعت مفيش عيال وانت عقيم وزبتك عاقر مفيش اسباب ونفستك نعيد يا رب رزقنا عيد هو عليه هين هو علي هين نفسك تنجح وانت و... قصرت بالمذاكرة بس كنت طائع وكنت برر بأمك يقول لك ما ذكرش وبعدين لا إنما حصلت ظروف حصل... وبعدين اتزلقت واغلقت الأبواب ودخلت لها من الامتحان ويا رب وفقني هو علي هين أخت مرة في أولى طب داخلها امتحان كل الطب كانت مشغولة بخدمة الأم وخدمة البيت وليت الامتحان امتحان مادة الهستولوجي تعمل ايه فمساكت ايه ولا ايه والكتاب قدامك كبير؟ اعمل ايه الصبح الام قامت قالت البنت انا شايفها رؤية يا بنتي ايه شايفة اني بي حاجة جالك من امتحان فمشوفي افتح الكتاب فرت الكتاب صفحة صفحة لغاية بعد 300 صفحة كده قالتها الصورة دهيا شايفها جالك من امتحان ذاكرتها داخل الزجنة الامتحان ده قدامي والله اتمنى ده غير ده الامتحان لقى السؤال الاول عليه ثلثين الدرجه السؤال ده كتبته وقلت خلاص رزق هو عليه هي هو عليه هي سبحان الله قادر سبحانه على اي شيء فحط ياب ذهلك ان ربنا قادر شوف سيدنا زكريا بيقول ايه بيقول انا انا عارف إننا ما فيش أي أسباب للإنجاب وما ما ينفع أنا خلاص ما عدتش نافع وزقت ما عدتش نافع وإيه أصلا ما نفس وما فيش صحة وخلاص وما عدتش أسباب بس ربنا قادر هو عليه هاي اسمع كده اسمع قال تعالى كاف هيا عن صاد ذكر رحمة ربك عبدا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل الأغل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لذنك وليا لا يعززه شيء ربنا بقول ولا يؤذه ففظهما ما يتعبس صلى الله عليه وسلم أولم الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثله يقدر يخلق الأرض كلها الآن من عدم أنا يقدر أن يخلق منك ولد بقدرته هو علي هين بدون أسماء لكن الله جل وعلا لكن الله جل وعلا قال عشان كده سيدنا إبراهي برضو لما عرف قدرة ربنا دعا دعا هو عارف أنه مستحيل دماغه بتقوله مستحيل وقلبه مست لا قلبه على الله ممكن لكن عقله بتقوله مستحيل والناس كلها بتقول مستحيل ومع ذلك دعا يا رب رزقنا عير قال العير الملائكة جاءت قالت وجاءت حيخ محقول طيب ازاي طب ده, ده انت اللي دعيت ازاي يعني ده مكانش يفع عارف لما كني يعني اخي بيقول لي والله دخلت عملت دخلت الامتحان لقيت الورقة السؤال الاول مش عارف الثاني مش عارف العشر اسأل انا مش عارفه سبت الورقة بيضة وسلام وعليه ببعث ماشي فقت ببص لقيت مناجح من وقبه جيد طب ازاي قلت هو عم يذاكرش وتقول يعني توكل على الله لا ده بقول دي يعني ده كرم ربنا هو عليه المرائب الظاهر كده كان بيصحح الاوراق وهو في راس البر فورقه طارت فقال خلاص يبقى ندي جيد رزق من الله فسيدنا ابراهيم كان مثل سيدنا زكريا دعا الله جل وعلا وهو يعلم ان الاسباب مستحيل مستحيل لكن الله جل وعلا قادر وهو علي هيئة لما جاءت البشارة وسمعت البشارة في ولد دوجته أمت إيه بالمعنى بتاعنا قالت يا ويلة أقالد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله هو قادر على كل شيء وفي سورة الزريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم مش اعطي لك ما قالت ايها آية آية فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قادر سبحانه تعالى عليم حكيم يعطي بحكمته وبقدرته وبعلمه هو علي هين أليس الذي خلق من عدمه قادر أن يخلق من شيء ليس إعادة الخلق بأصعب عليه من قبل يقدر ربك يحط الكون كله بكرة يقدر يقدر من يقدر إزاي معرفش هو قادر قدرة مطلقة إزاي معرفش يقدر ربنا يخلق إنسان من طيل طيب ما من طين مش هقول لك بقى خلك من من أب من الأم ده خلك من طين مش كان حي من طين اللي بتعمله استنساخ وقالوا خلاص ده احنا خلقنا عامل ايه استنساخوا ايه على عبر ايه ثلية من خلق الله وضعت على خلية من خلق الله عملت بأشياء من خلق الله فخرج خلق الله هم عملوا جابوا حاجة مخلوقة على حاجة تانية مخلوقة وعملوها بأجهزة برضو مخلوقة في يعني وسط مخلوق خرج خرج من الأرض خلقي لبست همشي هاد ما مشي هاد فسبحان الله سبحان الذي خلق سبحان القادر فحين تحدى الله جل وعلا الخلاف قلهم لا مش تحدكوا بانسان صعب عليك انما تحدكوا به بخلية واحدة حيوان ملوي حيوان ملوي يعني اخلقوش <تصفيق> قال الله جل وعلا في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين الآيات فالتحدي بخلية من المنيش فالله جل وعلا قادر قدرة مطلقة قوة عليهما مهما تنقطع الأسباب، وعندك في أمثالك جدا ما النبي عثمان داخل الغار وانقطعت الأسباب والقصف يلوم محمد في الغار أو طلع في السماء أو نزل تحت الأرض ومع ذلك ربنا عز وجل يقول للنبي أو طمن النبي والنبي عثمان يطمن لو لو نظر حضوم إلى موضع قدم إلى رأنا في النبي يقول عورك ما ظنكت باسمي الله تعالى ثم ربنا ينصرنا حتى لو ربنا الأسباب يعني الواحد بس عمت أنه يشوف رأسي النبي لا ما عملش ما يدارش الوط لان ربنا قادر بدون أسباب بدون أسباب فسبحانه القادر سبحانه تعالى فلتتعلم هذا المبدأ هو علي هين قال تعالى فعال لما يريد يفعل ما يريد وهو هين عليه يفعل ما يريد وهو هين عليه شف الآل بحباه ربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مبسك له وَمَا يمسك فلا مُرْسِيَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ خلاص علّق قلبك بيه القادر اللي كل حده هين عليه استحي يا رب اللي انت عاوزه لك وافتر سيدنا موسى سبحان الله سبحان الله هي تعرف بقى فعلم ما يليه سيدنا موسى يتربى فيه في بيت في العون في الأنب يدور علي يتلهم إيه اللي لده يجي يتربى في بيته ويدل في العون الألم ويضحك قادر فعالي نريط يرديه بيده بي... عشان يقتل على يديه او يغرق على يديه فعالي نريط ي يترمى في البحر البحر هنا في النيل ده خايف يموت ترميه يغرق ما تقلقيش ارميه وما يداعه فعالي نريط فاربابل ليه؟ في آية الآية ده عجيبة آية فيها أمرين ونهيين وبشرتين. عرفنا آه الله يبقى فيك وأوحينا إلى أم مساء أرضعي الأمر الأول فإذا خذت عليه فأذكني في اليمن خيف على ابن كبير في البحث ايه ده فعالني ما يريد فإذا خذت عليه فأذكني في اليمن والمهيين ولا تقافي ولا تحزني مش بتخافيش بس لا دلت قلبك يبقى فرحار هتشوف الوقت ولا تقافي ولا تحزني البشرطين إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا رادوه مش هنرده مش هنرده إنا ردوه يعني كأن الرد بدأ من الآن هي تدعي رب يروح القفص ده يروح في أي حتة إلا عند بيت فرعون لا يروح عند بيت فرعون ويجي يتشبك عند بيت فرعون يا رب ما يشوفهوش لا ده فرعون يقول نزل ساعته هاتوه اقتلوه لا تعلقت به مرأته لا تقتلوه ده لا خلاص هو عليها قاد فعله ويريت يتربب بيت فرعون وبعدين ما الولد ما يرضاش سيدنا موسى عليه السلام لكن ساعتها كان ولد ما يرضاش يجيبوا له اللبن لبن, ال... لبن العصور برضه ما يرضاش يجيبوا لبن ال... مش عارف ايه برضه ما يرضاش يحطوه عنده يعني المرفهات و... ويجيبوله له هو عايزه برضه ما يرضاش جوه خلاص فعلى ما يريد ما يرضاش الا من امه ايه رأيكم اخته اجيب لكم واحدة ستة ترضعه بس طلبها غالش وغاوزة فلوس وتقعد وشعب ايه خلاص جت رضعت بقيت تاخد فلوس على انها بتردع ابنها وفتدخل بيت السلطان وبيتها بتملة بالخيرات ليه عشان ترضع ابن ابن الاكابر سبحانه وتعالى فعل ما يريد فلازم تعرف ان ربنا قادر وقدراته لا حدود لها وهي على الله اهينا سبحانه وتعالى ربنا قادر على كل شيء اللي ما يريد سيدنا موسى يترمى في البحر سيدنا يونس يترمى في البحر طب ما ده أمواج عالية ما غريقش لا يجي حوت يترمى في... انت لو كان عمل القرعة مرتين كان غريق لو عمل القرعة أربع مرات كان غريق لا ثلاث مرات عشان يترمى لما الحوت يجي فعادل لما يريد وبعدين يترمى الحوت يغلق مش قرش ليه مش إرش؟ حسن إرش ممكن يعظم إنما الحب يبلع والحوت ليه؟ لأن الحب تنفسس ياخد هوى يبقى هو قاعد جوه جين الهوى مروحة جوه وقمان يعني الحوت يأكل جنباري يأكل جوه جنباري كمان يعني حوت وبعدين لما ربنا يغمى روحته أن يخرجه فما كان ممكن الحوت يخرجه هو في البلد ما يعرفش يعوم لبايت الشط يغرق لا يخرج عند الشط فعال ما يريد فعال ما يريد سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم ترامى في النار اظن بقى النار يعني هيموت هيموت سبحان الله ينزع الله جل وعلا من النار صفة الاحراق كما قال على الماء ويبقي فيها صفة الاشراق النار لما تعوز تنور لما تعوز تنور بتولعنا ولما تعوز تدفه تولى حاجة ولا تتجن حاجة برضه يعني فيها إحراق وإشراق يقوم يبخي الله وإبراهيم في النار صفة الإشراق تنور له نور جوه والإحراق ينزعه فعال ما يريد يابني يا ما تقلقش أنت بتستغل مع ربك فتعامل مع عظيم مع كريم كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى هو عليه هين اللي أنت عاوزه يدهولك يستخليك معه اشتغل عنده يديك يعطيك بس أوه تعالى أن يشرفنا بالعمل عين النقطة الرابعة في الفوائد العابد المحترف سرعة العابد المحترف يعني ايه محترف مش محترف في العبادة لا محترف يعني له حرفه يعني هو كان عابد في المحراب ويسارع في الخيرات ومع ذلك له شغلان شغل ايه كان شغل ايه نجار نجار يعني النجار مش من صفة ممتهنة ها ده سيدنا ده ده كان نجار كان نجار ما كانتش بقى مهندس ولا دكتور ولا ده كان نجار وكان في نجار في زمان انتشار الطب يعني كان الوجهاء اللي هم ايه الناس ده كان سيدنا عيسى وقبله سيدنا زكريا كان الطب مهم. يعني يعني اعظم حاجة اللي وجهها الطب ومع ذلك كان شغال ايه كان شغال نجار بس لا يشغله العمل عن العباد مهمة جدا نجار يسمع لبادئ يسارع إنهم كانوا لتسكية ربنا يسارعون في خيرات كان في نجار من السلف عشان النجار يسمع إذا رفع القدوم وسمع الأذان لا ينزله يتركه ويمشي شفت ماسك الشكوس كده يرفع الله أكبر لو نزله يبقى ما قدرش الله أكبر يسيب وجرش يسيبه يجي، صلى الله عليه وآله يعفو عنا تقصيرنا والله، فكان عابدا وكان محترفا لو حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة كان زكرياء نجارا، فما فمتى تمشي هذه؟ مهما كن وجهتك ومنصبك، هتمشي في السوق وهاتشتغل وما فيش مانع. ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليكون طام ويمشون في الأسواق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث المقداد بن معدي كرب وصح حديثه وهو حديث صحيح وصح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داوود كان يكون من عمل يده وبس سنده الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم وبعث داوود عليه السلام وهو راعي غنم وبعثت انا وانا راعي غنم باجياد فالعمل المهم، فاليد العليا خير من يد السفلى، والكلمة المعهودة لا يكون الرأي من الرأس حتى يكون الطعام من الفأس لا يكون الرأي من الرأس حتى يكون طعامك من الفأس فلن يكون لنا ضائع حتى نستغني بالله نستغني بالله عن معونة أمريكا وعن أمحى أمريكا وعن لذن أمريكا وعن سلاح روسيا وعن نستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ساعتها ننتصر فالعبادة ليس معناها دروشة والاحتراف الاحتراف في, في العمل حرفة يعني ليس معناه ترك العبادة إنما عبادة مع عمل قال تعالى وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يبقى الأصل الآخرة ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا آخر حاجة رسالة إلى الشباب قول الله يسلى الله عليه يا يحيى خذ الكتابة بقوة يعني بقوة يعني مش هو كده خلاص مش بشدة لا ده كان سيدنا يحيى حنان حنود رفيق إنما طب إيه معنى حنود حنانة من الدنيا وإيه معنى خذي جداً بقوة قوة يعني يعني يعني حزم يعني حزم يعني لو صلى ما يسرحش لو قام الليل ما يفكرش بالدنيا لو استغفر ما يفكرش بالأرض لا وعود ابنك كده ابنك هو صغير بنصيحة من ربي يعني وصيحة من الله الاجر على اللي زينا يا حيواز غير مرضو ابنك يا ابني ساعة اللعب ده ساعة المذاكرة مذاكرة ساعة الـ الـ الخطبة خطبة ساعة النوم نوم بشيك الوقت بيذاكر ومستخبب بلعب على الكمبيوتر ابو يجي يمقى في الكمبيوتر هو ساعة اللعب ابو يقول له كفايا كده بقى يا ابني كفايا كفايا لعب يا ابني يبقى مزاقه في اللعب لا سيب ويلعب لما يقول بس ساعة المذاكرة مذاكرة لما يقول بس ساعة القرآن يقرأ القرآن مش هيقول بس ما فيش بس من القرآن المهم أعلي منك كده الجدية في كل حاجة الجدية كل حاجة وده نصحة للشباب برضو لما تلتزم تلتزم بجد مش تلتزم ولسه برضو البنترون كاني عشان لما تروح الجامعة ومتطولوا عشان البنات ما يقولش ده شيخ ولما تروح المسجل تأثروا عشان ما يقولوش ده روش لا على طول التزمت هو عند التنزي فص خذ الكتابة بقوة كنت أبنى الالتزام جد طلع الناس رحلات راس البر ومش عارف تعمل ايه او ما انتزمت خستعت لا اما تلتزم على طول كنت في بعد كده قد نشيط برضو ما تكسافش ما تكسافش اظهر دينا اطلع كده اللي كان ماشي مع البنات والتزم يعمل ايه يطلع في الجامعة يقف قدام قدام المسجد ان اتفابت يا جماعة مكسوف, مكسوف. طيب بلاش دي اطلع قدام المسجد وقزن لأزام الظهر يومين ثلاثة قلص البنت دي كلمة ايه ايه يا فادي اين دقا؟ اوه أو يكون حاجة فيه مفادي بيكم والحاجة يزعل تيك كلمك كده وتخضع بالكور على ظن ما تبصش مصر الأرض مصر جاء ثاني بتعرف ان ايكش طول لعيتك واصر توبك لسه مش عافيناك شيخ اصر كمان مش شيخ اصر كمان كبالت لما لاعب أنك ما بكثابش أظهر دينك خذ الكتاب بكوة واعلم أنه لا تقصيد في الإسلام إزاي إذا حكم التقصيد رأي الجمهور في أنه حالات التقصيد إلا بالانتزام تلفزة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يعني خذ الإسلام كله هو ده معنى خذوا ما عندكم بكوة خذ كل الإسلام مش تلتزم بس السيابة مش قادرة أسيبها عاي ديل هدى رجعت مش تلتزم بس مرضو كنفزون مش قادرة أسيبها هو ديل هيشدك مش تلتزم بس سلسة بتتكلم البنات ولازم تسلم ألوان هو ديل هيشدك مش تلتزم بس سلسة لك صحاب بطوء المعاصي والمخدرات والنواصر هو ديل هيشدك فإذا التزمت فكن جدا فكن جدا وادخل الإسلام بقوة وإلا تتتبع خطوات الشيطان معنى الاتزان رمي الجاهليه وراك لمعنى الاتزان هو القوه كل حاجه تمتد للجاهليه بسرعه وراء ظهرك اقصر كل ما يذكرك بالجاهليه لتدخل الاسلام بقوة ساعتها تثبت ساعتها تثبت مهما يكون من ضغط الواقع خلاص انت كنت قوي عارف في واحد عمره شفته اه الجي يهز العمود ده عاوز اوقفه ليه ثابت إنما لو عمود مجرس في الأرض يهز وتهز معاه هيقع هيفضل ورجعات لما هو قاعد كده لو أنت بقيت ثابت كنت قوي مهما يحاول يحركوك ما تحركتش خلاص مهما يضغط عليك أنت ثابت أنت ثابت وده ما أبدأ عنه مش في البيت يقول لك يحلق الله طب إيه أنا حقا أسقصها شوي أسقصتها اتهزتها تقع هتشيلها خلاص أثبت ولكن وحنانا من لدن ولكن وبر بوالديك مش معنى كدك تتصدم مع بيت وامك تقولون بصوا انتم من جانب ومن الجانب لا ثابت ولكن رحمة حنان رفق لين بر الاخر صفات سيدنا يحيى فنكون كن قويا ثابتا اقبض على الجنب ولا تتنازل اتبتك الله جل وعلا كنش تكلمك عن ثبات اهل الايمان وعن قوة اهل الايمان وعن قوة أهل الباطل لما تشوف المؤمنين تثبت زيهم من كربنا يلحقق فيهم ولما تشوف أهل الباطل بمشيهم على الباطل وصفرهم عليه تثبت يمكن تتعلم منهم لكن لا أريد أن أطلع عليكم وأسرى الله تعالى وعلا أن يتقبل ومنكم صالح الأعمال وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وبإذن الله جل وعلا بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في يوم السبت القادم بإذن الله جل وعلا ألتقي معكم مع يعني آخر نبي أتكلم عنه وهو نبي الله إسماعيل يوم السبت القادم بشارة الله تعالى فوائد من قصة نبي الله إسماعيل وبإذن الله في السبت الذي بعده كيف نغتنم رمضان بإذن الله تعالى الجاي سيدنا إسماعيل والذي بعده كيف نغتنم رمضان إنما الأرجاع القادم والذي بعده يكون تقه الصيام في مدينة الفدوس وأسأل الله تعالى أن أتقبل منه من قصة الأعمال وأستأذنكم إن شاء الله بعد الصلاة وبشرة سأنصرف لأنني على صرف على سفر طارق سأنصرف وسمحوني يعني يعني السلام من أرضها أستأذن منكم وبعد الصلاة وبشرة سأنصرف وجزاكم الله خيرا وصلي لهم السلام وبارك عليكم محمد والحمد لله رب العالمين